119. فإذا هم بالساهرة 110. هل أتاك حديث موسى 111. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا 112. اذهب إلى فرعون إنه طوا 113. فقل هل لك إلى أن تزكى وَاهْدِكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُمْ مِنْ هُنَاكَ إِلَى الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى